وَيَسْتَنبِئُونَكَ احَقٌّ هُوَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لَفَتَدَتْهُ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 119. ولكن أكثرهم لا يعلمون 110. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 111. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَغَيْرَ مِمَّا يَجْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ 114. فجعلتم منه حراما وحلالا 115. قل أهى الله أذن لكم أم على الله تفترون 116. وما ظن الذين يفترون 119. على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 119. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أصغر 114. إلا في كتاب مبين 115. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 116. الذين آمنوا 117. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 118. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا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 114. لا يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون 115. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ملصرا 116. إن في ذلك لآيات لقوم